لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصلة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شزا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد فاحسبهم جميعا وقلوبهم شزا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون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 وَالَّذِي أَخْرَجَ النَّذِيرِينَ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ كِتَابٍ مِنْ دِيَارِهِمْ إِلَى دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ حَشْرٍ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِن يَخْرُجُوا غَضًا أَنَّهُمْ حصولهم أَنَّهُمْ الله فأتاه الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا وَالَّذِي أَخْرَجَ النَّبِيِّينَ مِنْ كِتَابٍ مِنْ لِبَاسٍ مِنْ دِيَارِهِمْ إِلَى لِأَوَّلِ حَشْرٍ ظَنَنْتُمْ أن أَنَّهُمْ لَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ لَنْ يَعْصُوهُمْ حُصُولُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ ما يأتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بعيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار هو الذي أخرج النبي كفروا من أن كتاب ديارهم من ديارهم لأول حشر، فظنّوا أن يخرجوا، وظنّوا أنهما لعثهم حصنهم، من الله، فاتأهم. حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرضون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أهل الأبصار ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ طَوِيْعًا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ خَيْرٍ فِيهِمْ وَقَدْ فَبِكُلُّهِ في مُرْعَبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ فَرِيقًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْضِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرَّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْفِتَنَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنذَرَ الَّذِينَ نَبَوَّأَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِنْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَإِنَّ قُلُوبِهِمْ الرعب فريقا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا مفل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل عن كمثل عن كبوت اتخذت وَإِنَّ أُوْحَانَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مَسْلِكُ الَّذِينَ مِن دُونِ اللَّهِ أُولِيَاءَكَ مَسْلِكَ الْعَنْكَبُ كمثل عن كبوت اتخذت بيتا وإن أوهر البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل عن اتخذت بيتا وإن أوهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ثم أنزل عليكم من بعد الغمي فَأَنْعَسَهِ يَرْشَعَ فَتَنِيٌّ مِنْكُمْ وَفَتَنٌّ قَدْ رَهِنَكُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرِ حَقٍّ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرِ حَقٍّ يَظُنُّ يقولون من من الأمر من شيء قل إن الأمر طول له لله يخرون في أنفسهما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء مما قتلناها هنا وَيَوْمَ يُنَادِيهُمُ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى نَضَاجِئِهِمْ وَيَبْتَلِي اللَّهُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ خُدُورٌ وَلِيُمَحِّصَنَّ مَا فِي, في قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ثُمَّ عَلَيْكُمْ بعد ومن امنا سنعى فهي عشاق منكم وطائفه قد يظنون بالله غير يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقول مَلَّ نَارِينَ الْأَمْرِ لِشَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يَخُونُكُم إِنْفُسُكُمْ لَا يَرجُونَ لَكُمْ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا هُنَا قُلْ لَوْ كنت لمرد الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتل الله ما في قدوركم وليمحفق ما في قلوبكم والله عليم بآك الصدور ثم أنزل عليكم بعد الرمي سَنُعَثِّي عِشَاقَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ آمَنُوا فَإِنْ تُنْفِتُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْخَوْفِ وَالنَّجَاةِ لِيَ يقولون من من الأمر شيء قل إن الأمر طلهم لله يخفون في أنفسهم لا يردون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء مما قتلناها هنا قل لو لا بضاج الذين كتب عليهم القتل إلى نضاج عنهم، وليبتلي الله ما في قلوبهم، وليفرح الله في قلوبهم، والله عليم بلا حدود. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في غرود مشيدة وإن تصبهم حسرة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عندنا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كن في غرود مشيدة وإن تصدهم حسرة يَقُولُوا هذه من عند الله وإن تصدهم سيئة يقولوا هذه من, عندك قل كل من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 قل كل من عندنا فما لذاأن القوم لا يكذون يفقهون حديثا يومه يوم هم لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم يوم سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفرون يحفرونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء الفلا نردنا وما لهم من دونه موارد ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه يحفرون من أمر الله إن الله لا يغير ما بقومه حتى يغير ما بأنفسهم وَإِذَا أَغَضَبَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُلْطَانًا فَلَا نَرُدُّهُ وَمَا لَهُمْ مِن جُنْدٍ يُوعَلُ سَوَاءٌ إِن كُنَّ مَن شَرَّ القَوْلِ وَمَن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معرفبات من بين يديه ومن خلفه يحفرون يحفرونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقومه حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مردنا وما لهم من دونه من أنا إنهم يسنون ألا حين يستعشرون ثيابهم يعلم ما يسرون يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور ألا إنهم يسنون صدورهم يستخفوا ألا حين يستعشرون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور ألا إنهم يسنون قدورهم يستخفوا ألا حين يستعشون ثيابهم يعلم ما يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو ما هم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الناس وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبْيِتُونَ مَا لَا يَرْضَى لِلْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا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 وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كانت أعينهم في الغطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كانت أعينهم في ظطاء عن وكانوا لا يستطيعون سمعا لقد كنت في غفلة من هذا، فكذبنا عنك بضاك، فبضاك اليوم حديد. لقد كنت غفلة من هذا، فكذبنا عنك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا فكتبنا عنك بطائك فبطرك اليوم حديد أفمن يتقي بوجني سوء الْعَذَابِ يوم وَفِي النَّارِ الظَّالِمِينَ نَجُوقُ مَا كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ أَفَلَمْ يَتَّقِ بَوَاجِنِي مِنْ سُوءٍ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي النَّارِ الظَّالِمِينَ كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ أَفَلَمْ العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين بوقوا ما كنتم تكسبون لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله بي عباده يا عبادي لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله بمعباده يا عبادي فاستقون لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله بني عباده يا عباد فاستقون والله جعل لكم مما خلق غلاله وجعل لكم من الجبال أثنانا وجعل لكم سرابيل تحيكم الحرى وعليكم بأسكم تذلك يسم نعمته عليكم لعلكم تسلمون والله جعل لكم مما خلق غلاله وجعل لكم من الجبال أثنانا وجعل لكم سرابين تقيكم الحرى وسرابين تقيكم بأسكم تبالك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون والله جعل لكم مما خلق غلاله وجعل لكم من الجبال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرى وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وكذلك أنزلناه حكما عربيا وإن اتبعت بعد ما جاءك من العلم بعد ما جاءك من العلم ما من الله ولي ولا واق وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك بعد ما جاءك من العلم مالك من الله وولي ولا واقع، وكذلك أنزلناه حكمًا عرضيًا وعين التبعته واه بعد جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق له عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق له عذاب حياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشقر وما لهم من الله مواقف لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشقر وما لهم من الله مواقف مثل الجميل وإذ متقن الجبل فرقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تفتقون. وإذ الجبل كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما تينكم بقوتهم وذكر ما فيه لعلكم تتفكون. وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوَقَهُمْ كَانَنَّهُ ظَلْتُ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خَذُوا مَا تِينَكُمْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَفْتَقُونَ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 تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْضِهِ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزُّورُ الرَّحِيمُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْزِهِ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَمَا يَنظُرُ هي كن واحده, واحدة ما لها من سواء جاءنا على ما من سوارق جزاؤكم يثوقكم والاسلكم وازداب سين الافار وبرقت القلوب حواجر وبرقت القلوب الحادره نبي الله من سوقكم ومن أسفر منكم وإذ جاؤت الأبصار القلوب الحراجر وبربت القلوب الحراجر وكمن بالله الظلون إذ جاءوكم من سوقكم ومن أسفر منكم وإذ جاءوكم من سوقكم وبربت القلوب الحراجر وبلبت القلوب الحناجر وثمون بالله الظنونا يوم يغشاههم العذاب من فوقهم ومن تحت أردنهم ويقول دوقوا ما كنتم تعملون يوم من العذاب من ومن تحت أرجلهم ويقول دوقوا ما كنتم تعملون يوم يرشاهم العذاب من ومن تحت أرجلهم ويقول ما كنتم تعملون وادينا كان يدين قبل من فات الله بنيانهم من القواعد فخرارهم مصط فخرار لمصف من فوقهم واتاهم العذاب وعسهم العذاب الخيت لا يشعون فَأَذِنَ لَهُمْ فِي النِّيرِ قَبْلَ مَنْ فَاتَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ لِلْمُسْتَفِّ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ وادينا عن الذين قبل من فات الله بنيانهم من القواعد فخرروا مسقط فخرر لمسقط من فوقهم واتاهم العذاب وهذه وعساهم لا يشعر ولما جاء موسى لي قاتلا وكلمه ربه قال رب ألي قال رب ألي أنظر إلي قال لن سواني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله هوايتك لما سفرت بحرك ثبت الي وانا اول المؤمن واتقذ قوم ولما جاء موسى لقاطنا وكلمه ربه قال ربي اني قال ربي وَرَدَنَّ سَائِرٌ يَرَكُونُ ضُرٌّ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ لَكَانَهُ فَتُفْتَكَرَانِ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّاءً وَخَرَّ مُوسَى هَافِعًا فَلَمَّا أَسْفَرَ بَصَرُكَ هَذَاكَ سُبْتُ فَلَمَّا جَاءَ مُسَالِقَتَنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَوْضُعْ إلَيْكَ وَلَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إلَى الْجَبَلِ فَإِنْ سَقَرَ مَكَانَهُ فَتَوَفَّتَ فَلَمَّا جَاءَ للجبل جعله ذكا وخر موسى فعطا فلما أساق قال سبحانك فرت إليك وأنا أول المؤمن قالوا يا في الأرض فَأَمَّا لَنَجْعَلَ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا أَلُؤَيًا ذَلِقَ الْقَوْمُ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَل لَّنَجْعَلَ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قالوا يا ذا القرن إن يأجوج ومأجوج مففدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سزا واجعلنا من يعيدين سدّوه ومن خلفي سدّا فغشناهم ومن خلفي سدّا فغشناهم فهم لا يبصرون أيديهم سداً ومن خلفهم سداً من بين أيديهم سدا فغشناهم فهم لا يبصرون وجعلنا بين أيديهم سدوا ومن خلفهم سدا فغشناهم فهم لا يبصرون. وَأُرْسِلْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَ مَا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَ مَا مَتِبَاتٍ أَنْزِلْنَا وَتَنْمَدْ كَرِمَةُ رَبِّكَ الْفُسْنَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا فَضَّوْا وَدَنَّ أصنع فرعون وقومه وما كانوا يعلشون، ووعدنا، وأرسل القوم الذين كانوا يستضعفون مشارف الأرض ونضاربها، مشارف الأرض ونضاربها التي بارسنا فيها، وتن. كلمة رزكا حسنا على بني إسرائيل على بني إسرائيل بما صبروا وجمرنا ما كان يطنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وإذا عودنا طاوية انظرنا متغفينا ففتقوا فيها فحط عليهم البون فدم ارنا ذا نيرا واذا اعدنا نوهيك ضريت انظرنا متغفينا فيها عليهم وَإِذَا عَادْنَا نُفِيكَ ضَرِيَّةً نَظْنَا مُطْرَفِينَ فَسَتَقُوْ فِيْهَا فَحَطَّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ فَدُمْنَ أَرْضًا فَقُلْ أَبْحَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَنَّوْا مَا هُمْ تَدْرِيّونَ فَقُلْ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كذبوا بِآيَاتِنَا فَقُلْ لَبْهَبَاءَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَبَّوُوا بِآيَاتِنَا فَدَمْنَوْمَا هُمْ تَدْرِي رَفَضُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمْنَوْمَا هُمْ أَنَّا دمرناهم فَاظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكِينٍ أَنَّ دَمَّرْنَاهُمْ أَنَّ دَمَّرْنَاهُمْ فَاظرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكِينٍ أَنَّ دَنَّرْنَاهُمْ أَنَّ دَنَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْنَعِينَ وَدَنِيرَ <تصفيق> كُلِّ شَيْءٍ بِأَنْ يُرَدْهَا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ لن في القوم المجرمين تدمر كل شيء فَأَصْبَحُوا لَا فأصبحوا إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ مساكنهم كذلك لن في القوم المجرمين تدمر كل شيء فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك لنزي القوم المجرين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين قبلهم دم روا موعيهم وللقاتل أمثالها أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِلَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ دَم روا موعيهم وللقاتل أمثالها أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها إلا زنخوم فقد نفراه الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثانية ثانية إذهما في الغار إذ يقول إذ يقول لصاحبي لا تحزن الله معنا فأزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وَرَنَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَالَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُخْمًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إلا سوّم خُرُم فقد نفَرَهُ الله إذ أخرجَهُ اللَّذين كفرو إذ أخرجَهُ اللَّذين ثانية ثانية إذ هما في الغار إذ يقول إذ يقول لصاحبي لا الله معنا فنزل الله سكينته عليه وأيده هُوَ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُخْرِيَةً وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إلا أَنْزَلْنَا فقد الْكِتَابَ الله إذ بَيْنَ الذين بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا إِذْ أَخْرَجَهُمُ الْمَدِينَةُ كَفَرُوا إِذْ أَخْرَجَهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ إذ لِصَاحِبِهِ يقول تَحْزَنْ مَعَنَا فأنزل اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بجنود وأيده بجنود لم ترواها وجعل كلمة الذين كفروا السكلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم <تصفيق> لو يجدون منجأا أو مقارات أو مردخلا لولوا إليه وهم يجمحون لو يجدون منجا جاء نغارات أو, أو دخل اللو اللو إليهم وهم يجمعون. أو نغارات أو وهم إذا الشمس على لم من حتى إذا بلغ نطلع الشمس وجدنا تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سفرا حتى إذا بلغ نصي ع الشمس وجدنا تقوى على قوم لم نجعلهم من دونها تقوى أن يجيب المبطل إذا دعاه ويكشف السوء, ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. اَإِلَٰهُن مَعَ اللَّهِ قليلا مَا لَّمْ تَذَكَّرُنَّ أَنَّ جِبَالَ مُقْطَعَةً إِذَا دَارَتْ يَكَشِفْنَ السُّورَ وَيَكشِفْنَ السُّورَ ويكشف أَوْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهُن مَعَ الله إِلَّا مَن تَذَكَّرُونَ أَنَّ من يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ الضُّرَّ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ فاللياب تدعون فيكشه ما تدعون إليه إن شاء, إن شاء وتنسون ما تشركون فاللياب تدعون فيكشه ما تدعون إليه إن شاء, إن شاء تشركون. فاليياه تدعون فيكشه ما تدعون إليه إن شاء إن شاء وتنسون ما تشركون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفرون عن وجوههم حين لا يكسون عن وجومهم النار عن وجومهم النار ولا عن ظنورهم ولا هم ينصرون فيتأذين بعثة فتبهدهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون لو علم الذين كفروا حين لا يكفون عوجهم حين لا عن النار عوجهم النار ولا عن ولا هم ينصرون بل تأتي ضعف فتبهتهم فلا يَسْتَطِيعُونَ ردها ولا هم ينظرون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكسرون عن وجوههم لا تَشَبَهَتْهُمْ وَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّ مَا وَلَهُمْ يُنْظَرُ